وَنَشَأَ رَبُّكَ جَالًا نَّاسًا أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ فَلَقَوْمٌ وَتَمَّت كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَم والناس أجمعين وكل أن نقص عليك من أنباء رسل ما نتبت به فؤادا وجاءك فيها به الحق وموعظته للمؤمنين وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُنْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما عم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحيناه إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قومٍ لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي رأيت واحد عشر كوكبا، إني رأيت واحد عشر كوكبا، والشمس والقمر رأيتهم لساجدين.